ستة بسيطة خالص عايزة تشتغل دين ونفسها تعمل حاجة فكانت بتعمل ايه المسجد قامناها سلام ما كانش زي المسجد عندنا يعني ما كانش مفروضش سجاد وكان و... يعني حاجة في في في الشارع كده ومليانة حصة فكانت ستة عايزة, عايزة تخدم الدين عملت ايه كان بتروح تنقي الحصة الكبير ولو في اي حد جمع حاجة فكانت بتنظف الحصى ده عشان الناس لما تيجي تصلي تعرف تسجد وتصلي على حاجة متساوية مم. احنا ممكن نقول يا هو ده يعني هو ده ايه في الدين يعني تفاجأ بقى ان الست دولة ما ماتت النوع السلام سأل عليها وبعدين قال لهم الرودي ماتت قال لهم ماتت مم. محدش قال لي ليه دي دفن دفنوها هم الرودي احنا دفناها راح النوع بنفسه على قبرها يصلي عليها صلص. هو النوع السلام بيدين اجسالة ان مفيش حاجة اسمها شغل للدين قليل <تصفيق> أي حد بيشتغل للدين ده على العين ورأس وما فيش حاجة اسمها واحد ملوش دور أي حد مسلم له دور